يا أمة الأمجاد سيري للعلا إنا ونحضتنا على معادي أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد يا أمة الأمجاد سيري للعلا إنا ونحضتنا على معادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد ما أن انتهت حروب الردة واستقرت الأمور في الجزيرة العربية التي كانت ميدانا لها حتى شرع الصديق رضي الله عنه في تنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها النبي صلى الله عليه وسلم فجيش الصديق لفتح العراق جيشين الأول يقولهم خالد بن الوليد أمره بأن يأتي العراق من جنوبه الغربي وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله وأمره ألا يكره أحدا على المسير معه ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام الجيش الثاني يقودهم عياض ابن غن وقد كتب إليه سر حتى المصيخ وابدأ بها ثم ادخل العراق من أعلاها حتى تلقى خاردا وكتب الصديق رضي الله عنه إلى خالد وعياض بأن أيهما سبق إلى الحيرة صار أميرا على صاحبه وعونا له في غزو المدائن وكان المثنى ابن حارثة قد قدم على الصديق وحثه على محاربة الفرس وقال له ابعثني على قومي ففعل ذلك أبو بكر فرجع المثنى وشرع في الجهاد بالعراق ثم بعث إلى أبي بكر يستمده فكتب الصديق إني قد بعثت إليك خالد إلى أرض العراق فاستقبل ممن معك من قومك ثم ساعده وواجره وكانفه ولا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا فما أقام معك فهو الأمير فإن شخص عنك فأنت على ما كنت عليه وهنا موقف يذكر للمثنى ابن حارثة الشيباني الذي سارع في الاستجابة لأمر الخليفة ولم يغره كثرة جيشه ولا كونه أقدم من خالد في إمرة جيوش العراق واستمد خالد أبا بكر أثناء سيره للعراق فأمده الصديق بالقعقاع ابن عمرو التميمي فقيل له أتمد رجلا قد رفض عنه جنوده برجل فقال لا يهزم جيش فيهم مثل هذا وكان من قوم المثنى رجل يدعى مذعور ابن عدي خرج عن المثنى بن حارثة وراسل الصديق طالبا الولاية فأمره أن ينضم إلى خالد متى قدم لم يلبث خالد أن قدم العراق ومعه ألف رجل ممن قاتل المرتدين واجتمع له حشد من قبائل ربيعة وأمراء العراق فأصبح جيش المسلمين ثمانية عشر ألفا وقد اتفقوا على أن يكون مكان تجمع الجيوش الأبلة وقبل أن يسير خالد كتب إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة كتاب إنذار يقول فيه أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة فدخل الخوف قلب هرمز وجنوده وحين قارب خالد العدو جعل الجيش ثلاث فرق وأمر أن تسلك كل فرقة طريقا وجعل موعدهم الحضير وقد سمع هرمز بذلك فسبقهم إلى الحضير ولما بلغ خالد أنهم تيمموا الحضير عدل عنها إلى كاظمة فسبقه هرمز إليها ونزل على الماء واختار المكان الملائم لجيشه وجاء خالد فنزل على غير ما فقاتل المسلمون قبل أن يستريحوا ومن الله تعالى بكرمه وفضله على المسلمين بسحابة فأمطرت وراء صفوفهم ونهلوا من غدرانها فتقووا بذلك وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة الشاهدة على معية الله جل جلاله لأوليائه المؤمنين بنصره وإمداده وواجه المسلمون هرمز فأراد أن يعمل مكيدة لخالد فاتفق مع حاميته على أن يبارز خالدا ثم يغدر به فدعى خالدا إلى المبارزة والتقيا فاختلف ضربتين واحتضنه خالد فحملت حامية هرمز على خالد وأحدقوا به فما شغله ذلك عن قتل هرمز ولمح ذلك القعقاع ابن عمرو فحمل بجماعة من الفرسان على حامية هرمز فأنموهم وحمل المسلمون من وراء القعقاع حتى هزموا الفرس وهذا هو أول المشاهد التي ظهر فيها صدق فراسة الصديق حينما قال عن القعقاع لا يهزم جيش فيه مثل هذا وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا فلم يغني عنهم شيئا أمام الليوث البواسل وسميت هذه المعركة بمعركة ذات السلاسل وغنم المسلمون من الفرس حمل ألف بعير وبعث خالد سرايا تفتح ما حول الحيرة من حصون فغنموا أموالا كثيرة ولم يعرض خالد لمن لم يقاتلوه من الفلاحين بل أحسن معاملتهم كما أوصاه الصديق وأبقاهم في الأرض التي يفلحونها فمن دخل في الإسلام حدد له نصيب الزكاة ومن بقي على دينه فرض عليه الجزية فأحسوا بأن عنصرا جديدا من العدل والإخاء الإنساني يشرف عليهم من خلال هذا الفتح المجيد وكان كسرى قد أمد هرمز بجيش يقودهم قارن ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين فسارع إليهم فنكبا ونكب جيشه، وهرب فلول المنهزمين فالتقوا بجيش قارن وعسكروا بمكان يسمى المدار، فسار خالد إليهم ولتق المسلمون معهم في المدار فاقتتلوا، وخرج قارن ودعا إلى المبارزة فبرز إليه خالد ولكن معقل ابن الأعمش سبقه إليه فقتله، واشتد القتال بين الفريقين ولكن الفرس انهزموا بعد مقتل قادتهم وقتل منهم ثلاثون ألفا ولاجأ بقيتهم إلى السفن فهربوا عليها فمنع الماء المسلمين من ملاحقتهم وصل نبأ نكبة الفرس في المذار إلى كسرى فبعث الأندر زغر على رأس جيش عظيم وأردفه بجيش آخر عليهم بهما جادوي وتجمعت القوة الفارسية وقرر الأندر زغر الزحف على خالد ولكن خالدا رأى أن من الأفضل للمسلمين أن يهاجموا هذه الحشود الكبيرة من ثلاث جهات حتى يفرقوا جموعهم وتكون المفاجئة للفرص مربكة فقام باستطلاع واف للمنطقة ثم بعث بفرقتين لمهاجمة حشود الفرس من الخلف والجانبين وبدأت المعركة واشتد القتال بين الفريقين وشدد خالد بهجومه من المقدمة وفي الوقت المناسب انقض الكمينان على مؤخرة جيش العدو فحلت به الهزيمة المنكرة وفر الأندر زغر مع عدد من رجاله ولكنهم ماتوا عطشا بعدها انضم بعض نصار العرب إلى الأعاجم وصاروا عونا للفرس على المسلمين وكان عليهم عبد الأسود العجلي وعلى الفرس جابان وبعد أن بلغ خالد تجمع نصار العرب سار إليهم وكان همه متجها لمواقعتهم ولا علم له بانضمام الفرس لجموع العرب فلما أقبلت جنود المسلمين طلب جابان من جنده مهاجمتهم فأظهروا عدم الاكتراث بخالد والتهاوى بأمره وتداعوا إلى الطعام إلا أن خالدا لم يدعهم يهنؤون بطعامهم فقاتلهم أشد القتال وقال خالد اللهم إن لك علي إما نحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم فهزمهم وقتل الكثير منهم وغنم معسكرهم وطعامهم تعلم مرزبان الحيرة بما صنع خالد فأيقن أنه آتي، فاستعد وأرسل جيشا يقودهم ولده ثم خرج في إثره وأمر ولده بسد الفرات ليعطل سفن المسلمين وفوجئ المسلمون بذلك واغتموا له فماذا فعل خالد؟ لقد نهض خالد في خيل فقصد ابن المرزبان مع خيله ففاجعهم وقاتلهم وهزمهم ثم سد الأنهار وسلك الماء في الفرات سبيله ثم عاد خالد إلى عسكره واتجه إلى الحيرة وعلم المرزبان بموت ولده فهاله الأمر فعبر الفرات هاربا من غير قتال فأسكر خالد مكانه وأهل الحيرة متحصنون، فحاصرهم ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم ناجزوه ثم تراجعوا وصالحوا على الجزية في شهر ربيع الأول سنة إثنى عشرة للهجرة. كان فتح الحيرة عملا حربيا عظيم القيمة، وسع أمد المسلمين في فتح بلاد فارس فقد اتخذها قادة الفتح مقرا للقيادة وبث خالد عماله على الولايات لجباية الخراج والجزاء وجه أمراءه إلى الثغور لحمايتها وأقام هو فترامت أخباره إلى الدهاقين والرؤساء فأقبلوا إليه يصالحونه بعد ذلك أجمع خالد أمره على منازلة الفرس في ساحات ملكهم وكان أهل فارس في هذه الفترة على خلاف شديد في من يولونه عليهم بعد موتي كسراهم أزدشير وقد استقام الأمر لخالد فاستخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو واتجه لإغاثة عياض ابن غن وصل خالد إلى الأمبار فوجد القوم قد تحصنوا وخندقوا على أنفسهم فضرب المسلمون عليهم الحصار وأمر خالد جنوده أن يصوبوا إلى عيون أهل الأمبار فلما نشب القتال أصابوا في أول رمية ألف عين ولذلك سميت هذه الوقعة ذات العيون واختلق خالد الخندق الذي حول الأمبار حيث صنع جسرا من جثث الإبل فعبر المسلمون الخندق فالتجأ العدو إلى الحصن واضطر شيراز قائد جند الفرس إلى أن يقبل الصلحة بشروط خالد استخلف خالد الزبرقان ابن بدر على الأمبار وسارع إلى عين التمر فوجد عقه ابن أبي عقه في جمع عظيم ومعهم من الفرس مهران بقواته وطلب عقه من مهران أن يتركه لقتال خالد فقال له دونكم وإياهم وإن احتجتم إلينا أعناكم فلما تواجه حمل خالد على عقه وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره وانهزم جيشه من غير قتال ورجعت فلول نصارى الأعراب إلى حصن عين التمر واحتموا به وهرب منه مهران فجاء خالد وحاصرهم أشد الحصار واضطر أهل الحصن أن ينزلوا على حكمه فأمر بضرب أعناقهم وغنم جميع ما في ذلك الحصن في هذه الأثناء كان عياض محاصرا دومة الجندل ولكنه محصور أيضا واستمد خالد فرحل إليه خالد بجنده وزعزعت أنباء وصوله أهل دومة الجندل فلما وصل إليها جعل أهلها بينه وبين عسكر عياض فهزموهم وحاولت فلول المنهزمين الاحتماء بالحصن ولكن أصحابهم تركوهم في العراء ولم يلبث خالد أن هاجم من بداخل الحصن بعد أن اقتلع بابه فقتل منهم جموعا كثيرة بعد أن بسط خالد راية الإسلام على العراق واستسلمت له قبائل العرب قصد منطقة الفراض وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة حتى يحفظ ظهره عند اجتيازه أرض السواد إلى فارس فاجتمع جيوش الفرس والروم والعرب على المسلمين في تلك الموقعة فقاتلوا قتالا شديدا طويلا ثم إن الله عز وجل هزمهم وقتل من الأعداء عشرات الألوف وأقام خالد في عشرة أيام ثم أمر جيشه بالرجوع إلى الحيرة وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيش مكونا من الفرس الذين يمثلون دولة المشرق العظمى والروم الذين يمثلون دولة المغرب العظمى والعرب الموالين لهؤلاء وهؤلاء ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم انتصارا ساحقا ولا شك أن هذه المعركة تعتبر من المعارك التاريخية الفاصلة لأنها حطمت معنويات الكفار على مختلف انتماءاتهم حيث هزموا جميعا وقد انكسرت شوكة الفرس بعد هذه المعركة ولم تقم لهم قوة بعدها وتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التي خاضها سيف الله المسلول في العراق إذ أمره الصديق بأن يسير إلى بلاد الشام وترك القيادة للمتنى ابن حالثة الشيباني وما إن علم كسرى بذهاب خالد حتى حشد آلاف الجنود يقودهم هرمز جاذوي وكتب للمتنى يتهدد ويتوعد وسار المتنى من الحيرة إلى بابل والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وأرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل ليفرق خيول المسلمين فحمل عليه المتنى فقتله وحمل المسلمون وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن فوجدوا الملك قد مات ثم كتب إلى أبي بكر بانتصاره على الفرس واستأذنه في الاستعانة بمن تابوا من أهل الردة لكن انتظاره طال فسار المتنى إلى المدينة فوجد الصديق رضي الله عنه على فراش الموت فاستقبله أبو بكر واقتنع برأيه ثم طلب عمر بن الخطاب فجاءه فقاد له اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به إني لأرجو أن أموت من يومي هذا فإذا انا مت فلا تمسين حتى تنتدب الناس مع المثنى ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمة عن أمر دينكم ووصية ربكم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا